قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم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 وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولعل الله من ينصره رسوله بالويب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في درجته من نبوة والكتاب